والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام باب نواقض الوضوء حديث عائشة Tokonke, seni naftan. Anna iġataradi Allahu, anna Nabija anna iġataradi Allahu, anna iġataradi Allahu, حديثا كما اولدي سيرا رسول ربيرا يرو وني اداد داغل صحابه الرسولها اي سي غفتني وني هارويني فتوا غوتي صحابه برتيفتي رسول ربي بروغا سغلته ت gafa rasulni do ani si waga ko dani seddet ya curang rasul rabbi duwarti quran ke sa mana isitti do ani mana isitti kabramani akan jala tanille dobre quranille isi da quranille ala isan fatiisi wali nutanijranin ittiboe Akanah. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rasul rabbi qabbala baad nisaihi garidu barti isanilun gatani thumma kharaja bayan ilas salati gara salata bayan walam yata wadda oda waddaatin hii وبل يو ان اسلاما كتاب بن يوكا كتاب احكاما كنير القران وني تكتبكو كيساتن دبيو كا وامبا ايت دحيو وني ها سوا كينرتن ما كتاب ربي تي احكاما وان ربي قد عبادات تينغور ان فاتو namne akawangartani ahmatina man fudan akuma jurotti ma akana je de akka jet ne barakallahu bikum kuniga wan sunna rasulallahi tibhi akata rasuliddi jiratan warisani wajjin yo kan namananno isane akata hadisa nam ni shekama akkana jeda akkana minama e gagna uzri qaddamattee jedee alayhi wa sallam abban kitabama jeda hadisa aisha ke satti qabbala ba'd ni salat bayan wa اخرجه حديث امام احمد دباسم ومسنده في كيف سده وضعفه البخاري امام البخاري حديث ضعيف هاجري حديث نقول اخيرا اخيرت عروان مجلم راق رأي عائشة را عروة بن الزبيري نمجلم عائشة راق رأي نمهم حديثنا قنا يكونوا رسول ربي اقنا وجدوا قناع عائشة تومي وددت برتي براتي ويغرتي عالم عايش فقيها رسول ربي اكاتا ايسا ور ويساني ودين تجراتن وان غرتني نوهمت رببي غرتني يسر رجالته دوبارتي ايساني دون غتاني بعد من الزبير كني اي اداذ جلالي في الراوي أنا مثل الجنة يقول فتاة مال ويتا براء نغتاني رئيسي ماجرين وفراء قل فتاة ايشان دبينكم مالك النري اسم ججو دوبا اروانكم كم جنان من كبيراتي لجلاني لكن اموت نوعي عروة المذني لما جدا مملئ ارواء الزبيري كاداد اسم جلساني متي لما جلو الله انجراء لكن الابني كان من قطع yaani ini ala kulli hal hadith kana ra malafud an nagarin ulama ahdisa kana sahiha bode gari wari gartani hadith kana sahihin illai e imajra hadith kana wanni nutirafu danu do parti O fi yo gartani tuqani jadan salanne hinjabuje jaccara fadan. Wala maani warri dobartio harkantukan salanne hinjabuje du haddi sakana dallal fatan. Warri dobartio harkantukan salanne hinjabuje do. Dugada شيء كل اسلام ومتيميا فان ان بعض فان اللي جكهنا قال تشني لمتا امو دبرتيو تو قن وذوني ني جابا ورجل تجرا فدي دان قبتانو فدي مليا كانانو قبتانو ني جابا اجران امن مذهب الشافعيه قباجروا اكن اجران مال دلل فتني ركان كي سما لي وجدنين أن النساء اني ربي القران كي ستيو دبرتي تو يتنيل وذات اولما استم من سعادتي قراني يور كانتي تندبرتي وري دوبرتي توقان ودون حينجا بوجادو خربين النساء جديسوني والقمنتي صلاهتي ملي اركانت قومتي جلان ا جكي سدفا ادام باسن علماء المال جران يو غرتني فيديد ان كابا تنتاتي وضوء نني على كل حال ام المؤمنين ني اما قران كي ستي مال دتي Rasooli rabbi tübarti kari tübarti isa nii nukatani ka dibayani wadda anney jidti Haditha tujira Kamal jidu, kamal aisharrao deffamu Rasooli rabbi ful durec isa jidti Yeru gari wahtisahan salata Lukati yadra kibla bota isa sujud tegud anka naduragad drirfatek isa Yeru sujuda kudud afdee uh, manna kun Lukana 순u vahitu её on da lahutad Yo on ja lartada onisse. Eul suhtis ahtolla on kajidaan sannuleh publicril jamais t oh vuduel onnip incident. Oraise. Ir inventionin ajaibad P medidas Nasul mandetidoj k Yoisan usyue de goran. Yoakun tu tanjalag de faddi. Yoisan Odo ni rasul Allah bi siradi ga be mire akka jaran yo do bartitu kuma boko fa wadda wa itatu kan kana tuqaniar gesani yo rabayan wanne kamazi kale qaranesun fa bishan qaldan sunfa khairan dubinga san majinnib rademoya yogartani felidan thukani wanamarra wa ta'ala harkan tukuko chapti chitata gubbata Arkan nintu kuja kama Odoi siiradis, odoi siiradis Eh? kairan Kabir rafood Harka وقال ابو هريرة رضي الله عنه ابو هريرة رأو دفمي لفق انش مجاج جو براء مال تاسني ام رحمة وان اثمت قطقنا مجالا نجانا ينفللي يوكنا تاسن على انقلتني الا نمان قلتني براء الا تنمان بفتني Kuli lukada izin jettan zani, izinulukada jettani raihvum agar tani jenni. Ani yolla lukada kiaan bada? Aie! Aakasika, valigalli, barakallahu fikum. Wa'an abi hurayrat radiallahu anhu kaala, kaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, abi hurayrat ra'ud famee, عبد الرحمن بن سخري وقعت ربك فاقو يا خيبرا اسلامه رسول ربي بروا وقعت صديثة ايه قرأي حديثكم شنيفي ويؤديسي صحاباك ارسان من اكا إسا حديثا دبرسنجروا عبر بن العاث ترى حديثة قرأي اللي هاجراني لكن امر نتقيس سوخي ست يا أبي هريرا نتقيس صحابات دبرسنة دبر حديثة في الرأي وقان تابعن نتأثن دبر سنة أك أبي حريرات قمشاني في وعودة دوبا أبي حريران كني مالجلا وعليكم السلام أبو ياسر أبو يسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جلل إذا وجد أحدكم في بطنه بابد باب وضوءة بيتني واني وضوءة أفسه yo girate babu amma karanu fannin ke sar ganna wa na jayba jayba to ke sejura burrabana jaka fadda jaza wa na ahadukum ke sayo argi kun be ke gara garanisa نجل رسابه فأشكال عليه ست والفقات أخرج منه شيء وإراب يم أفر وهي عمل وإراب نجيتك يشك فلا يخرجن من المسجد مسجدك يساق حتى يسمع صوتا وعليكم السلام مرحبا حتى يسمع صوتا او يا جدر ريحان يو كا خافورا فولي حق ارغوتي حديث مسلم تبع في مرتبه صدقت يران اي ولي غلطت مالجتي وادين كن يو غرا وفيكي ستي بارك الله فيك ام Lakinammo, ammo ittiwal pakka tiro garibey tayo deetifanyaatan yo anga garagaranyaatan namni eh coggara kabu garaw fi ketsa waan harge nyacun isamida garan isam bokoka faa insa hafura wi ketsa de magara isafetsa de me wa'irabayam mawburre wa'rambane shakka yo shakke يودرا ودوغا بات ارحم مسجد ران بهنجچو شكيدان هذا زغالاي و يوكا حفورا وان رابهي ثن هاگا ارغوتي اجاي قرانيتي حفورا بهكنين كارمالا ماچچو يوكا ايمادا گايا يوكا حفور مارگا Ma ei tea, et ta on ka lendagi neotati, aga gurrituda, ka punjani nille, avuran, avuran, avuran, avuran, avuran, avuran, avuran, Akramakumullah Akkam kura Mal jatad Kunyant Chufamara Asmin kabe chufamara Mu asmin Wana yuana Wana jau Gurrit ilana madudun Imajirarab bin kura nundud Akkam kura Muran ni Hakika mabekura وائر رابو حقيقه بينان وضو نسان دي گمجچو ون گوررافي فونيان دوباتيف غاليبتن منما اوقاين باغا ياي او كان فولي دان بي كاوان اجاو توك اكنجي دان هاديني گوري قاعده قداتو کوت نو قل انشاء اليقين لا يزول بالشك كجدا مسال اليقين لا يزول بالشك يقيني توقف وان شكي الان انت ديم وجدتو شكي يقين بلسيتو وجدتو إلا أرغلنا حديثة يقين بلسيتو قاعدة بدور أخوني إلا أرغلنا حديثة نرى هيا حديثني سدفة حديثة القيتي عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمست ذكره وعليكم السلام حديث من طلق بن علي رب سرها جالتو قال نجل قال رجل نمي چانت قد مسست ننتك ذكري قامك يقام سالا او قال الرجل نامت كان يمسو كته قضى كرهو قال في الصلاه صلاتك استد اجر توقابو عليه الوضوء حديث جافا بابرا وضوء الرجل اجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول جدا لا لك وضوء الرجل Inna ma huwa qamni gika sala akimmani minka kitu matharātati yokanku ta matharātati kumarka kumuluka akuma gurraku muhnyani qamni gartesala l yakas mamale wanbirati miti qam matharātahi yotuyte gartani wudu'ni sirran jiru jani akhraja wal khamsatu jarashanantubasi خمسن ما يكن نور هذا حديثه كنвали خبر دا توكو نور دو فيجر خمسن اياده دو ان تاكجه ابن حبان ابن حبان هذه كان صحيحه وقال ابن المديني هو احسن من حديث البصره حديث البصره قد هو يدور هذا حديثه, حديثة كنت علي بن المديني امه ابن المديني علي ما علي بن المديني Hadisa busraka duhrra kana chaala ji Du hadisa kana yotuke odo salata jiru yo qawaddate ega ge yero fi wa حديثا ام ما قرانو كطل كي هنا ايرتتي هو وضعته اقمنما فنيان يو كار كو فيتكيتي دت رارغنا حديث ام ما كنا باباخن ر حديث ابن براك حديثا كنا, كنا, كنا ولد قام سالايو تقن وضوينه انجب يلد وادي سبابا خره دلل فتكا تلقي كان اقوم هرقاف يلو كان بتقيت يجدني حديثني ثاول نبو عن بثره بنت صفوان بثره بنت صفوان الراضي فهمي بثره انت ني بصر انتونيس ورقتها من نوفل بيتني ورقتها من نوفل قا غافر رسول ربي وحين اتبو رفتني اعش قبدي برف انت لاو بلسه ورقه سنه تبصر انتونيس بنت بنت صفوان ابن نوفل جرمان صفوان كان نوفل waraqalin kanu mire busrantuni intala safwari safwan kanu fali waraqan kanu ilma ilma khadija khadija imrahma Ja roogariga ei ole kanata na maka, et ei ole maltata. Ja samal ajal, kui sa angi et tanitumaga, te atib a resso kapda. Tole, ايه <سؤال> سافوا انه بصرى بنت صفوان وتن يا ابيرا الابيرا جت لي نوفليد دارو ركباب نادي معيتيتي للوا وللرقاب دي اسينتوني عبد الله بن عمر فاتو يراقراي مروان بن فاتو الرقراي نما قدالة إمام الشافيين ف هجراء باتجرتي نمج الجبجل صاحباك يستطيع دبة المهاجر الراجي يسير لن رسول ربي أهديقه للراجي بيعاء وراء رسول ربي أهديقه للراجي بصرانت دبة مالجت مما استذكره فليتوضع جت هذه سكان nan qamofi salatu ke kadirayu hatao kadbartiyu hatao mali jannat arateti woni dubatame kamadiraati dubartile na hakama ke sattike samajirti dubartile yo qamofi toite hawaddatu je turadi sabusra iratti talki ke sattiyo hiwaddatin huma حديثا كما خمسه باسي كنل اديسري بوله خمسه باسي كنل خمسه باسي لاما وساه الترمذي وابن حبان كنل ابن حبان تسيه بوله ترمذيتي تدبل بالمالي قريفه بوله ابن حبان وقال البخاري امام البخاري مال جدي هو اصح شيء في هذا الباب باب خركه ستي حديث ابو سرط تعالج البخاري هو علي بن المديني شيخ البخاري تي علي بن المديني شيخ قلت لك يا أمو حديثة بسرار حديثة تلقيت تجعله لشيني بخاري لا تستعجل يا بلال عرحنا عرحنا يا بلال نأخذ راحتنا إن شاء الله دوبة حديثة دراء شيني إسائي حجر حديث لما درزيتو حنات الرساي هجدا اكاموتل ماجتر وري سالا يو تقن وضوءن ني جاباجدو حديثا كان دلل فتن وري كشافي يوتافا حديثا لكن حديثنا كن حديث تلقي خري قرانه ka yoka ofi salaatu kan i wadaa tan je'oon jechu ulamaaba baha yoka hadi salaama kan naratti duwal dabani akata hadi wali ararsuke satti ararsan ararsan insha Hadith ni zuni, suni Busra Abu Surah Khanan sharame warajadu tijra Malid janna Hadith ni talqi dura dufe Hadith Busra Abu Surah ada du de du baradu fe ka durasa nurra share kana Abu Hadith Tole mata Tarih et sain beehemu, akkanat tinta või ja tira, jättilamata või ja tira val. Hadisa busraatu, hadisa Kana, hadisa busraakabanne, udua, udua, udua, Hadith ala cu jam'i walit Quran yiduta an jar suma mal jadani Akatizan jam'i walit Quran man niqamo fi qasala tu kai qamo fi salat tuun wuduni wajiba बोदुआ गनु नम्बो दिरकामा मिथि जडान हदीसे तलकीत दलायने इसनी गले इसनी गले हम बाल जित सुन नाराजरन अल्हम्दुलिल्लाह हागत को एगनु गले हाग लमत आबआत ति दबलत Ya, طلابي باجد التنهجه تقونه mata قال لما تاب بعده تامن. اكفيك. قرامه صديخانان دبتني براده مني ان شاء الله. ايه فايده ودون درس نجدك وعن اشترى رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عاشى روضت فمير ربي سرها جالتو ان النبي رسول ربي قبلني دقتن بعد نسائه غريذ برتي ثم خرج ايغا نانبه الى الصلاه غرا بيان ولم يتوضا هي وضع أني أخرجه أحمد إمام أحمد مسند في كيستتي وضعفه البخاري إمام البخارين ضعيفة يلين. حديثني اتعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريران رعودي فمي رب سرها جالتو قال رسول الله رسول ربي جلن إذا وجد أحدكم تقوم كي سيو أرق في بطنه شيئا قرأ في كي ستوا فأشكال عليه إردت والفكاتي أخرج منه شيئ أم لا وإراب يمو إرامبانيو وإر فلا يخرجن أقنباني من المسجد مسجد الرعودي حتى يسمع صوتا وذأچو فجچو وذأچو فقمباني حتى يسمع صوتا اجسغليدا غوتي او يجد ريحا يوقع فولي حق ارغوتي حديث مسلم تبعثي مرت باث دفات جرا حدثني تئانو ان علي رضي الله عنه قال تلق الود فم ربي سر هجراتوني جدي قال رجل نميت كان مسست ذكرى قام سالاك أو قال يوكا نجري الرجل يمث نتق ذكره قام سالا في الصلاة سلاة كيست نتق عليه الوضوء وضأت شوق أبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي جنان لا لك ودأت إنما هو بضعة منك أقمى يتياقم <متحدث> مان ان تتهيئ قام نك كسالا بضعه من ككتم سراته يقامكيتي اراته اكما حركلواتي اقوض ان يجد ان يججو اخرجه الخمسه جرشننت اديسي وصحاب بن ابن حبان صحيح غدي وقال ابن المديني ابن المديني جري علي جرى ما هو احسن من حديث بسره حديث بسره كدوا حالا كانت ارا غاريدا جدي حديث لمرتبات رباب فاتجرة عن بسرة بنت صفوانة رضي الله عنها بسرة رأى أديفة من ربي سرها جالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول ربي جلن ممث ذكره نملك عم سالاتك ها وضأته جلن أخرجه الخمسة خمسات أديثة وسحه الترميذي امام الترمذي صحيح جره سنن سنن ابي وابن حبان لا صحيحه قد وقال البخاري امام البخاري ان محمد بن اسماعيل هو اصح شيء في هذا الباب باب كان كذا التحديث ابو صرا قناه جالا ال رجالا جره حديث طلقي كره حسن الر... لكن علي بن المديني ام حديث ابو صرا قناه طلقي تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ايه مثني عديسه قراروا الارصاد متدابنا